من سؤال المهزوم بترجع الجواب مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب من سؤال المهزوم بترجع الجواب مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب سيبك انت من دموع العين وقل لي سيبك انت من دموع العين وقل لي خدتي بشان تتصفر او ايه Fadeli, katté, fjantet saffar, aw e, fadeli, katté min, saberiutari, munte, och musmak, nabdili te. Katté sorti. شوف كده لتكون نسيت عمري وسباب شوف كده لتكون نسيت عمري وسباب صاوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>